الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 وَيَدْرَأُ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين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 إذ سمعتموه قلتم ما يكون لما أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يئتنئن الظلم منكم وسعت ان يؤتوا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزجى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مَسْكُونَةٍ فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو بعولتهن أو إخوانهن أو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 وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنور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 كسراب بقيعته إحسبه الضمآن ما أن إحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر نجى يغشاه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جبال فِيهَا من برد فيصيب بِهِ من يشاء أَلْوَانُهَا وَمِنَ من يشاء, ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برطه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من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 أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله وَمَا بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ ويتقه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 والقواعد من النساء لَا لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبذجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 أو بيوت اخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يست ويستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم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 أتموا عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بماملوا والله بكل شيء عليم.